ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يطلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مطيركم إلى النار كل عباد يالذين آمن ويكِم الصلاة ويُنفق منا رزقناهم ويُنفق منا رزقناهم تروى على ليت من قدر أي يأتي يوم من قدر أي ولا قِلالَ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ربقا لكم وتخر لكم الفلك لتجرية البحر بأمره وتخر لكم الأنهار وتخر لكم الشمس والقمر دائبين وتخر لكم, وتخر لكم الليل والنهار